بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لايات للمؤمنين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 ويل لكل أفئك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا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 ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَصَائِرُ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 ظله الله على علم وَخَتَمَ على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وَجَعَلَ على يهديه من بعد الله أ تذكرون